ولم يلوم المعادة رب ولم يجاسم هاكي خد قربة ولم يلوم المعادة رب عندي يا الله ولمي وحنشفوا وطق <تصفيق> بدم الفنيات يا ري وحنشفوا وهناي وحناي انا اشوف او خشنا اشوفك وحنا بنخضر بدمي